مرجحني على رمش هواك مرجحني ريحني ريحني وخذ قلبي معاك

اخطفني وخبيني وجري عشان افضل وياك طول عمري اتمرجح على رمش هواك مرجح مش معقول مش معقول عايز تقول ايه يلا شفايفك الحلوه بتقول

ألم يجنن مش معقول والحب إمتا كان معقول ظنر والشقوج من على طول والحب إمتا كان معقول ظنر والشقوج من على طول انوعديني ترحميني وحنانك تصايديني هامل مش وقناين

مفروشة بالأمل وحوشوش الليالي ما تفوتش بالعجل علشان العمر يفضل وياك شهر عسل